إنني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله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 معدودة لا يقولن ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق فيهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضرار ومسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه شيء وكيل ام يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَاءَكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَذَا أُولَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هواء وهم بالاخرتهم كافرون اولئك في الأرض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن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 تبعك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 فَأَمَّنْ يَتَعَلَّقُ عَلَيْكُمْ أَن نُلْزِمُكُمْ هَا وَأَن وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِصَارِدِ الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا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 If you have given us, بِمَا have given us more than قَالَ إِنَّمَا let بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا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 قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قبل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 ذِهِ عَذَابٌ اخْزِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا أَجَأَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ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 إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني معنا ولا تكن مع الكافرين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 and proposed and went up on theQud and said a song to the unacceptableounds and named Ne Lust then said Lord is my heir ك مُلْحَكِمٌ قَالَ يَا نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّى ك تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به يعلم. وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلاء وَأُمَمٌ سَنَمْتَعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ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 وإليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم, ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليغ وتلك عاد جحدوا بِآيَاتِ ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم الْقِيَامَةِ أَلَا فروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك من ودعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إِن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويقوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فَلَمَّا أَجَا أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ أُذْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ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 وَإِذْ قَضَىٰ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ أَبِجِلٍ حَنِيفٌ فَلَمْ وصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط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 قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من أمر الله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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لحليم أَوْاهُم منيب يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جاء وَإِنَّهُمْ آتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَّسِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ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 اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا السَّافِلَةَ وَأَمْطَرْنَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّ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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير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 وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقٌ أَيْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمًا رُحِلٍ أَوْ قَوْمًا هُودٍ أَوْ قَوْمًا صَالِحٌ وَمَا الْقَوْمُ مِنْ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 أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوَفَ تَعْلَمُونَ مَا يَأْتِيهِ عَذَابُهُ يُخْزِيهِ وَمَنْهُ وَكَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَاقِبٌ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 كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدى كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى قصه عليك منها قائم وحصيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُم أَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَا جَاءَ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 ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَأَنَّا ஆخِرُهُ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 وأما الذين سعدوا ففي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات وَالْأَرْضُ إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ أَلَئِن تَنقُمِ الَّذِينَ مِن مَّا يَعْبُدُهَا أُولَئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِن نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لفي شك منه مريب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 إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وما لكم من دون الله من اولياء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 واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء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 السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده أتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون